بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين إنا انزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم امرا من عندنا إنا كنا موسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كنتم مُوقِنِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يحيي ويميت ربكم وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ بل هم في شك يلعبون فارتقر يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أَنَّا لهم الذِّكْرَى وَقَدْ جاءهم رسول مُّبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مجنون، إِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِذُونَ يوم نبطش البطشه الكبرى انا منتشمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وَجَاءَهُمْ رسول كريم أَنْ ادعوا إِلَيَّ عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تألوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عزت بربي وربكم أن ترجمون وَإِن لم تؤمنوا لي فأتزلون رَبَّهُ ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسرب عبادي ليلا إنكم متبعون واترك البعر رهوى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 وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد ندينا بني إسرائيل من العذاب المهين من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 يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين 110. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين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 خذوه فاحتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم تمتعون ان المتقين في مقام امين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك